وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ا ل ظ ن ي ن بالله ظن السوء عليهم دائره السوء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 مبشرا ونبيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق أ ي د ي ه م فمن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 انقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ج ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا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 ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا ا ل أ ذ ب ا ر ثم لا يجدون و ل ي ه ولا نصيرا سنه الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا وهو الذي كف أ ي د ي ه م عنكم و أ ي د ي ه م عنهم ببطن م ك ة من بعد أ ن ا غ ف ر ه م عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا و و ا ص د و ن ا ل م س ج د ا ل ح ر ا م والهدي م ع ا و ف ا أ ن ي ب لم غ ح ل م و ه م ا رجال م ؤ م ن ونساء و ن مؤمنات لم تعلموهم أ ن تطؤوهم ونساء مؤمنات ولم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا الينا